خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسل للرياح لواقح فأنزل فأنزل من السماء ما أنفأشقيناكمه وما أنتم له بخازني وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوٰرِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صلصال من حمأ مسنون والجن خلقناه من قبل من نار السمون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 فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أباء يكون مع الساجدين